لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولا آخرة عند ربك للمتقين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 أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب نوجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير نمهو أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم ليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإن دوء المساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُونَ وَقِيلَ هُوَ رَبُّنَا إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمين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 فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب نليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاؤهم رسول كريم أندو إني عباد الله إني لكم رسول نمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرب عبادي ليلة إنكم متبعون واترك البحر رهون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا آخرين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 وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا نولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ أَهْلَكْنَاهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَّمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْف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 يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت تلولا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب فارتقبنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لا آيات للمؤمنين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 فأحيا به بعد موتها في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نذيم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 ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوء ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر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 أن نجعلهم كالذين آمنوا، أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات سواء أمم حيائهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت، وهم لا يضلون.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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا تبأبأ إن كنتم صادقين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 وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ذلك بأنكم اتخذتموا آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتمون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم